book 2 7 7 7 الأعداد الأعداد يا ليчу أنا أعد أنا أعد واحد اثنان, ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة يالي تشود الترخ انا أعد حتى ثلاثة انا أعد حتى الثلاثة يالي تشود لي انا اواصل العد انا اواصل العد 4 5 6 4 5 6 7 8 9 انا اعد Ты лічыш Анта тауд Анти тауддин Анта таудд Анти тауддин Ёон лічить Хуа яудд Один Першы Вахид الاول 1 الاول 2 други اثنان الثاني اثنان الثاني تري. ثلاثة. الثالث, ثلاثة. الثالث. أربعة الرابع أربعة الرابع بيات خمسة الرابع 5 الخامس 5 الخامس 6 السادس 6 السادس 7 семы саба ассаба 7 ал-саби 8 восьмы фамания а-тамн 8 ал-тамн 9 девятый 9 التاسع